الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويافوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم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 الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص الله أكبر الله